طط طط طط طط طط طط طط طط طط طط طط طط اي قمعنوشايل سيفو عمي ماختر بين الجيش عم بنادي يلا امو ما بتريد الجنيد خط الخندى منه يفتش عن واحد فارس تفتي إنه لأجدب لا مبيع رب ونهايت عمره بهالطيش قدم عمره, بها عمره نافخ صدره حتى له تربيت حتى العالم رفع سيفه وبهيد حيدر مطلوب وبهيد حيدر مطلوب حرب الخدى لت مآمن انتزد مرعوب الالغور عمرو بسيفون بده فارس لا... وبهايد حيدر مطلوب <أم> حرب الخندس <أم> لما قابل انتزد مرعوب الالغور <أم> <اللو> عمرو بسيفون <أم> بده <بضو> فارس <أم> وبهايد حيدر مطلوب <أم> وبهايد حيشر الزكتاف ودرات فرفش تم بيّن منون فارس أتم حيدر يبرأل بي حيبة عمر بأجر وتعز حيبة عمر بدربي آم وشلّ أطّال وشافات العابس ودت أنطّى جيش التاوس وانفاس بجوات حابس <تصفيق> لايكو ما امطا وبضربة حيدر مغلوب خايبة بحدو شنو تكبر وبهايدي حيدر مغلوب وبهايدي حيدر مغلوب اويش شو تهلل الفرحه حيدر نور العين قال له يا خيي ووصي هيدي الضربه قامت دين هيدي الضربه قامت العالم ما بتوصل الى موازين انت الأول وانت الاخر يا فارسنا يا محسن حيدا قلبي طاه وقلوب قديش بهاي حب ندوب عمي جاوب نبضو القلبي وبهايدي حيدر مطلوب وبهايدي حيدر مطلوب للشاعر أحمد الحمود